بوك تو بانتوم ميدي تسعة عشر تسعة عشر بونتا قدلو في المطبخ في المطبخ ميكو كواتا وانتا قدلو اندا؟ أعندك مطبخ جديد؟ عندك مطبخ جديد ايه रोजे मिर ايه موندالني انكون्टुनार ماذا تريد ان تطبخ اليوم ماذا تريد ان تطبخ اليوم मिर الكتريك ليدا غاس ستو ميدا ايه موندتارو اتطبخ بالكهرباء او بالغاز اتطبخ بالكهرباء او بالغاز نينو اولي بايلي ترغنا هل اقطع البصل هل اقطع البصل نينو بانغالا دمبلا توكوتينا هل اقشر البطاطس هل اقشر البطاطس نينو توتاكورني كادغنا هل اغسل الخس هل اغسل الخس جلاسو ايكدو ناي اين الاكواب اين الكبايات جينله ايكدو ناي اين الاطباق اين الصحون تمچالو كتلو ايكدو ناي اين الملاعق والسكاكين اين الملاعق والسكاكين ని ఉంది మీ వద్ద్రూవ్ ఉందా أعندك مفتاح للفلين؟ ميرو سوبني، إي كندلو واندو تارا؟ أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ ميرو جيبني، إي بانزلو ويس تارا؟ أتقلي السمك في هذه المقلات؟ أتقلي السمك في هذه المقلات؟ میری کورا گلی ای گرل پے گرل چستنارا اتشوئ الخضار على هذه الشوايه اتشوئ الخضار على هذه الشوايه نین بلانی سدتونا نو انا اجہز طاوله السفره انا اجہز طاوله السفره کتلو فورکلو مریو سپونلو ایکڈو وننای هنا السكاكين والشوكات والملاعق هنا السكاكين والشوكات والملاعق جلاسلو، بليتلو، مريو، نابكنز، إكدا اوناي هنا الكبايات، الصحون، والمناديل هنا الكبايات، الصحون، والمناديل